إذ قالتِ إمرأةُ عِمرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَقْرِ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 وليس الذكرت الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا؟ قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرجق من يشاء بغير حساب